رجوك يعجزه فيك واصف حنانا والفؤاد ساباه ضعفه حنانا ما وجدت لسقيا سؤلي سوى جود الضياء به أعفو وصفح منك يا قمرني هنا الفو تطرزني بنسج من رجاء وفي نفحاتها ستر وعاطف على رجوك يعجز فيك وصف حنانا والفواد سباه ضاف ما وجدت لسقيا سؤلي سوى جود الضياء به أعفو وصفح منك يغمرني هنا كأن قوافل الرحمة ألف تقرزني بنسج من رجاء i już neutraktowa mi فيممت المسير إلى سماء رحائبها لغيرك لا تشف وخلفي مركب ملأ ارتجافا تحوطه القسائس فيه خوف فيممت المسير أشوف وخلفي مركبٌ لي ارتجافا تحوطه الدسائس فيه خوفه تحوطه الدسائس فيه خوفه اسوق اليك يا علم امري خفايا الذنب والارواح تغفو اليك اليك قد خفت اصطباري بجنح الليل ظل سناه يخفى إليك إليك قد خفت اصطباري بجنح الليل ظل سناه يخبور بجنح الليل ظل